أينما كنا ونعمنا وإياكم بخيره وفضله هي أيام معدودات وليال مباركات نقضيها ثم نستقبل شهر الله تعالى الذي خصه الله تعالى بنزول القرآن وأمر المؤمنين بصيامه نستقبل شهر رمضان شهر شعبان ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصوم في شهر قط أكثر من صيامه في شهر شعبان فهو عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شهر شعبان، وقد استحب أكثر أهل العلم أن يكثر الإنسان الصوم في هذا الشهر الكريم، أن يصوم مثلا، الاثنين والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومهما، أو أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو أن يصوم أكثر هذا الشهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والحكمة من ذلك الاستعداد لهذا الشهر العظيم يعني شهر رمضان، وتعويد النفس أيضا على هذا ألا يفجأ. الصوم الجسد وهو لم يتعود على ذلك إنما يكون قد صام مرارا خلال هذا الشهر فيسهل عليه بإذن الله تعالى أن يصوم شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فهم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك وقال صلوات ربي وسلامه عليه من صام يوما في سبيل الله يعني صام يوما لوجه الله قربة إلى الله جل وعلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة فالمقصود أيها الأفاضل أن الصوم في هذا الشهر الكريم له فضله وله قربته إلى الله جل وعلا وكما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصيام في نصوص كثيرة قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي ذكر بعض الشراح أن من معانيه أن الإنسان لو أخذت منه بعض حسناته كأن تكون قد اغتبت أحدا أو آذيته فيأخذ يوم القيامة من حسناته قالوا فإن الصوم هو العمل الوحيد الذي لا يؤخذ منه لغيرك لأن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجيب حصلوا الله أن يقبل منا ومنكم ويتقبل منا ومنكم يا رب اختي روان تفضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا روان شيخنا ممكن أسألك سؤالين تفضلي السؤال الأول أنا مزوجة كنت الزواج الأول بعدين تزوجت من شخص يعني بدون علم أبو و بسبب عنده خلاف مع أهله أي. فمحب أنه أمه و أبو يعرصون بي صار لنا خمسة سنين متزوجين، الزوجين حسنا بعد خمسة سنين أنه يمنعني من ال... طبعا ما في أبفال ديناتنا يمنعني لأنه يقول أنا لحد الآن ما قايل لا الأمي ولا الأبوية فما أقدر أفاجعهم أنه أنا متزوج وعندي أبفال نعم. وشيخنا أنا هاي الفترة كلها اه تعينت اه يعني بوظيفة بالتدريس بشهادتي هل يحرمني أيضا يريد من شهادتي يعني يقول لا تتوظفي معنا روان ولا راحت طيب نور تفضلي نور طيب طيب تدخلوا النور ولا أخذ سؤالين ثلاثة من هنا طيب تفضلي نور نور طيب إذا في غيرها أو هذا من أوكرانيا يقول يا شيخ فترة الإفطار في شهر رمضان طويل وقت الصيام وفترة الإفطار فقط ثلاث ساعات هل يجوز الإفطار والقضاء في شهر في فترة الشتاء فيما بعد هذا من سليمان الله سبحانه وتعالى يقول وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل يعني إلى غياب الشمس فإذا طال النهار وجب على الإنسان أن يصومه كله إلا إذا شعر الإنسان بما يشعر به المريض من شدة إرهاق وصار ما يقدر يتكلم ما يقدر يتحرك من شدة العطش أو الجوع وما شابه ذلك فأفطر بناء على أنه اشتد مرضه وحاجته وأصيب بنوع من الجفاف حتى احتاج إلى أن يفطر نعم ننزله منزلة المريض ونقول أفطر لكن لا يفطر كل يوم في رمضان لا اليوم الذي اشتد عليه التعب حتى بدأ يغمى عليه نقول أفطر كما أن الإنسان يصاب بصداع وهو صائم فلا يستطيع أن يتحمله فيفطر ليأخذ مسكنا أما بالنسبة لمن كان يستطيع أن يصومه كاملا فإنه يجب عليه أن يتم صومه كاملا أم عمار تفضلي السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله عمر تفضلي كيف شلون فدل ما تفرج بكم هو انحصرت بالامور والثالثات تاع احفظك ربي قصري صوت التلفزيون يا أم عمر حتى أسمعك بس يا اخت اتوسل بك اتوسل بك ألف رقم الخاص معك شغلة حيه ضروري يعني حيه خلاص لا تقولي اتوسل بك قولي أطلبك وبذنه الله خذي رقمي من عند الـ الـ الـ الاخوه في الكنترول يعطونك يا شباب عطوها رقمك جزاكم الله خير تهاني تفضلي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندي سؤال شيخ ممكن تفضلي سؤالي هو هل يجوز أن أقول استودعتك اللهم في قلب شخص أنا أحبه الطرحة وأحترمه كثيرا فهل يجوز أن أقول استودعتك اللهم في قلب هذا الشخص احترامي ومحبتي له مثلا ما فهمت يعني تطلبين من الله أن يضع محبتك في قلب هذا ذلك الشخص نعم هل يجوز أن أقول هذا استودعتك اللهم في قلب فلان مثلا محبتي واحترامي لا, يجب... لا, لا تقولي استودعك تقولي اللهم أودع في قلب فلان يعني ضع في قلب فلان محبتي واحترامي لكن إذا كان فلان هذا ليس زوجا وليس أخا ولا محرما ولا أبا فلا يجوز أن تطلب من الله تعالى أن يجعل فلانا يعشقك إنما إذا كنت ترغبين فيه زوجا قل اللهم إن كان هذا الرجل هو خير لي إن تزوجني فوفقه إلى أن يخطبني وأن يتزوجني وإن لم يكن كذلك فأبدلني بخير منه نحو ذلك بارك الله فيكم لأن الإنسان أحيانا لا يعلم الخير أين يكون أبو محمد تفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أطلب رقم التواسع أبشر أبو محمد خلاص الأخوان يعطونك يا إن شاء الله طيب يقول هل أمل تحقيق التخصيص حلقة يا شيخ عن أحكام الصيام نعم بإذن الله تعالى أنا بالمناسبة نستقبل الأسئلة الآن على تويتر وعلى الفيسبوك الخاص بي وكذلك صفحة البرنامج قلبي معك من أراد أن يدخل ممكن يدخل يقول هل الصلاة مع الجماعة المتأخرة في المسجد هو نفس أجر الصلاة لا الأصل أن الجماعة التي تكون ب27 درجة هي الجماعة الأولى المعروفة أما ما بعدها فتكون جماعات لكن ليست مثل أجر الجماعة الأولى التي التي يعني تقدم فيها يقول ما حكم كشف زوجة الأب لزوج بنت زوجها إذا كان الرجل عنده زوجتان عنده زوجتان نفرض مثلا عنده مثلا سارة و مثلاً وآمنة وسارة عندها بنات وآمنة عندها بنات فجاء رجل وتزوج بنت سارة فلا يجوز له أن يعني أو, أو لا يجوز لآمنة أن, تت أن تكشف عند زوج ابنة سارة لأنها ليست محرما له صح زوجة العم الكبير لكن كذلك هي ليست محرما لأبناء سارة وكذلك سارة ليست محرما لأزواج بنات آمنة أعلى إن شاء الله تكون أكون شرحتها جيدا وداد تفضلي ألونا يا شيخ محمد لوريتي. تفضلي وداد أهلين يا شيخ والله أني أخذك في الله بارك يعني. الله فيكم الله يحفظكم يعني يا شيخ زوجة ثانية نعم يشكفي أني أنا زوجة ثانية والجوزة الأولى تبعد بمتخالك زوجي ومطلقة يعني نعم فأناك يعني, يعني نعامل فيه معاملة خسرة يعني عشان صلة الرحم أنه لما جد أنا أكتبار ما كنتش نعرف زوجي نهائيا يعني إلا يوم الزفاف فأنا نعمل فيها معاملة حسنة ونعمل فيها معاملة حسنة ونبشيها من عشان صلة الرحم لكن هم يقاطعون فينا يعني أنا وزوجي ندينها من العائلة نهائيا فشو فارت من كبرة المعاملة الضيئة منهم هم لي أنا وزوجي هم يتلمش علينا ميجوناش ما يجنبوا فينا أي مكان نحن فيه فيهم وميجوهوش نهائيا فشو أنا تميت نكرههم يعني أنا تميت نكره زوجة هذية معانا هي متجوزة يعني سمعت يا أختي, أختي وداد وداد هي لا تزال في لا تزال في ذمة زوجك أم طلقها؟ لا لا مطلقة مطلقة بس هي في هي مطلقة. نعم طيب أنتي قابل سأتها بالإحسان لا طبيعي ربما أن بعض الناس يعاملنا معامل سيء لكن الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدا وكأن ورينا حميم قابليها بالإحسان ويعني وكوني أحسن أحسن, أحسن منها. حاولت حاولت إني أعملها بأحسن هي وهلها وخوتها وقوتها لكن هم مقاطعين خلاص أنت أنت وداد وداد أنت بإذن الله إن الله تعالى يؤيدك ويأجرك على ما تفعلين. الشيخ السؤال هنا يا شيخ عفوا نعم. تفضل السؤال هنا يا شيخ إني أنا شنو كلمات عندي كانت سيئة في ذاهم فأنا خلت ربي عقبي فيها لأن هم. هما تسبب في إني أنا أكرهه يعني وفي حديث يقول لا لا لا لا, لا, لا لا لا وداد وداد بارك الله فيك على مشاعرك وداد أما ما يقع في قلبك من حب أو بغض فهذا الله تعالى لا يحاسبك عليه إلا إذا كان متعلقا بالدين يعني واحد مثلا يبغض الأنبياء أو يبغض رب العالمين هذا يحاسب عليه أما الإنسان إني أنا أبغضت فلانا لكني لم أضره إذا أبغضته لكن وعامله عامل حسنة لكن في داخل قلبي لا أرتاح لي ولا أحبه هذا الله تعالى لا يحاسبنا بما يعني حدثنا به أنفسنا فأنت أطمئني أن قابليها بالإحسان واللطف حتى لو كان في قلبك عدم وحبة لها الله تعالى لا يأخذك على هذا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرحبا يا أبو عبد الرحمن شيخنا الله يكثر من مبارك. الله يجزك خير. عندي ابن توفى واكتشفت واكتشف ما توفى إنه عليه مخالفة مرورية 500 ريال سعودي. أيه. فما أدري يا شيخ واجب دفعها ولا؟ أسرع. حبيت السكر من كتول العمة. أسأل الله ولن أن يغفر له وأن يجمعك به في الجنة وأن يصبرك أمين على فراقه إن الله يجزاك خير. وبمرض سرطان يا شيخ. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرفع درجته وأن يجعل هذا المرض يجعلوا في عداد الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول المبطون شهيد وذكر آمين. عدد من العلم أن السرطان من الأمراض التي آمين. تكون في داخل الجوف وأنه إن شاء الله تعالى ينطبق عليه هذا الحديث فأبشر بالخير وأسأر الله أن أن يرحمه ويرفع درجته آم وهو وهو موت ب الله موت يعني على حسن خاتمة غيره ربما يموت بجرعة مخدرات أو أو غيره هذا الحمد لله مات مثله الموتى عسى الله أن يرفع درجته إن كان إن كان النظام يا أبو عبد الرحمن كان النظام أنها تسقط عن الميت وأنا أظن النظام كذا المخالفات تسقط عن الإنسان بالوفاة فلا يلزم كان تسددها أما إن كانت لا تسقط بالوفاة فاذهب للمرور واشرح لهم ذلك يمكن أن يعفوه منها ويمكن أن تدفع بعضها أو نحو ذلك الله يحفظك بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن الله يحفظك من وين أم فردوس تفضلي أم فردوس وعليك نعم أنا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مفروضة من فرنسا. مرحبا بكم. حياكم الله. الله يبارك فيك يا عايش. أنا بس نسألك عندي بنتي خرجوها العائلة متعت تعترجلها طلقوها من زوجها وهو يحبها وهي وياه تمتزنين بس يا رجع. بس ترى والله حرام. أهلهم ما أهلهم ما هم مش حبي. نعم. طيب وبنتك الآن عندكِ ولا عند زوجي؟ عندي عندي بنتي عندي. طيب زوجها يريدها. يريد وهازوجها أيضا. طيب ليش زوجها ما يكون يعني عند قدرة على إقناع أهله وإرجاعها؟ آه أهله قدوة لكان ترشح لابننا ولا نعرفوك آه طيب في سبب معين؟ والله ما غير أسباب هكذا قلنا مع حبوجها سعملوا بها الأوراق وكهو كان يريدون يعملوا الأوراق بس. وكهوة. آه. طيب هذا ما في إلا أن يقنع الزوج إذا كان الزوج يرغب فيها فلا يلزمه أن يطيع أهله لما الأهل يقولون للزوج طلق زوجتك إذا كان عندهم سبب شرعي للطلاق قالوا زوجتك هذه مثلا تتعاطى مخدرات زوجتك تقع في الفواحش نعم يلزمه أن يطيعهم لأن في سبب أما إذا كان بدون سبب مثلا أم تقول لابنها طلق زوجتك لأني سأزوجك بنت أختي ولا أزوجك كذا لا يجوز شرعا أن, أن يطيعها في ذلك لأن هذا ظلم للزوجة حا... هكذا هك... هك هو قال هو طلق الجوزة خلاص أنتم وجوزوا من لفة من خلاص أن تقولوا له هذا الكلام الذي قلته لك وأسأل الله أن يعني يدله على الخير أو أن يبدلها بخير منه يا رب العالم بارك الله فيكم أم تعطوني لي بعده ولا أخذ يا شباب السؤال يقول يا شيخ بارك الله فيكم ما معنى إن الله يحب المدح النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى هو أهل الثناء والمجد وربنا جل وعلا يحب المدح في معنى أن الله تعالى إذا مدحه العبد قال أنت الكريم أنت الغني أنت ذو الفضل والإحسان فأنا أثني على الله تعالى وأذكر لله تعالى المدحة فإن الله تعالى يحب ذلك لذلك ربنا جل وعلا أثنى على نفسه في القرآن في مواضع متعددة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى على الله تعالى هذا معناه وكذلك يسن للإنسان قبل الدعاء أن يثني على الله تعالى فإذا رفع يديه يقول مثلا اللهم يا حيا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال الكرام أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك أنت على كل شيء قدير تعظيمك لله تعالى يسبق أن تذكر حاجتك تقول بعدها وأنا العبد الضعيف المسكين بين يديك ثم تقول مثلا اقضي ديني ايش في ولدي أعطني كذا أو يمنع عني كذا ونحو هذا فيبدأ أول شيء بالثناء على الله سبحانه وتعالى صالح تفضل وأنا اعتذر يبدو تأخرنا عليك شوي بعد تفضل أي صالح أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا خي من نوع متان شوية يعني أي. وما أقدر أصلي وأنا واقف ولا هذا فيجوز لي أصلي وأنا جالس والله ما ت تق... ما تستطيع إنك تقف يا صالح أي ما أقدر أصلي وأنا واقف طيب هل تستطيع إنك تجعل وراء كرسي فتقوم في الصلاة فإذا جاء الركوع والسجود تجلس وتركع وبعدين تجلس تجد وكذا أما القيام فلا تكون واقف هل تستطيع أستحي يعني قدام الناس في المسجد قصدك؟ أستحي لا لا ما عادي يا صالح الناس الآن كثير منهم ناس يكون عندها ألم في الركبة ناس يكون عندها ألم في القدم ناس ربما يعني أصغروا منك سنا ويمشون بعصى فلا لا يا صالح خل عندك ثقة في الله تعالى ثم ثقة في نفسك واذهاب وصل في المسجد أيضا هذا أطيب لك نفسيا لما ترى الناس في المسجد وبإذن الله تعالى أن الله تعالى يوفقك لهذا لكن شد حيلك يا ولدي وإن شاء الله الله بيوفقك بإذن الله يقول صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ مخير معشر ما هي حقوقهم علينا طبعا حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والله جل وعلا قد مدحهم في كتاب سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يعني الصحابة في بيعة الرضوان 1400 قال إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فالآيات كثيرة في في مدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أم علي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أم علي الله يحييكم يا شيخ أنا بسألك كان عندي أخوي تقريبا بكمل عشر سنوات مريض أسهور يعني وما يقدر يا شيخ يعني يروح للمسجد يصلي أبدا يقول من أروح المسجد أكره أن يدخل المسجد فاحنا نقول له صلى في البيت نفس الشيء ما يستطيع هم كرهينه في الصلاة فدايما يا شيخ لما يروح عند مطاوعه مثلا يقرون بالقرآن ما يكمل علاجه وياهم دائما يذهب للمطاوعه مثلا اللي يعملون نفس ما اقول لك سحر السحر. ويصدقهم على اساس انهم يعني قاصين عليه آه, اه اه بس يا شيخ انا ابغى اعرف يعني هو ابدا ما طايق يستجيب في علاجه معان طيب نحن طيب ام علي ام علي انت تتصلين من وين أنا من السابقة طيب عندنا فاصل بنطلع الفاصل عاد إما نتظري أو نتصلي بعد الفاصل لأننا تأخرنا عليه هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وعود لكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم علي معنا يا شباب ولا راحت؟ راحة يا شيخ مرحبا أم علي أم علي كم عمره أخوكي؟ تقريبا يا شيخ من 23 أو 24 سنة من زمان عنده هذا؟ هي من زمان عند المس يعني نقول مثلا من خمس سنوات؟ لا وايد يعني يا شيخ عادي بكمل العشر سنوات ايش, أ... إيش اثاره عليه؟ ايش يجعله يفعل ماذا؟ يا شيخ هو سبحان الله تلحظه ويانا نحن اخوانه طبيعي يعني ما في شيء بس تلحظه من نوع اللي مثلا حامل ولده وعنده ولد من حرم كان مطلقنها فهامل الولد يعني ما يشوفه تقريبا على الشهر مرة أي. نفس الوقت يقبضه نفس اللوعة نفس الوقت هو مزوج يعني زوجه ثانية بس مستكره الحرمة اليديدة ما يحبه تخلق بيت أي. وايد وايد يعني يا شيخ وقعدته يعني بين الثانية والثانيتين أبدا ما يقعد ويانا نحن يعني كأهله إذا نفس الناس الطبيعيين ثانية ويقوم دائما مضايج دائما يفكر دائما ينتقلك من مطوع لمطوع نفس الواحد المتشتت المجنون اللي ما عارف وين يروح بس عالج نفسي انتم ما حاسين فيني انا بعالج نفسي اه طيب اذا لو تطلبون منه انه مثلا يقرأ سورة البقرة تطلبون منه شيء ممكن يتجاوب معكم عادي ممكن يتجاوب اذا احنا قعدنا وياه لكن مثلا إن اذا احنا نقوله بنسير وياك عند المطوع الفلاني لا انا بروحي اروح عالج انا ما بحد يصير وياي أبداً ما يرضى اللي يعني بالقوة أو الشدة إذا مثلاً خضوه. طيب ما ممكن يكون عنده مشكلة نفسية عرضته على طبيب نفسي؟ لا هو ما عنده شيخ لأن أكثر من مطوع يعني حتى يعني في مطوع إحنا مودينا قريب مثلاً يتعامل بالقرآن بس سبحان الله يعني المطوع شافه إنه يعني اللي عليه تصرخ تتكلم يعني مم. هي ما تتكلم بس تصرخ. طيب يعني أنا أم بيبه علي بيبه أم علي أنا ودي تجمعون بين الأمرين بين أن يرقى رقية شرعية. سواء حتى لو أنتم تقرؤون عليه ليس مهما أن تذهبوا به إلى أحد. ما يرضي الشيخ أبدا. طيب والشيء الثاني طيب أن يعرض على طبيب نفسي ثقة يكون طبيب يعرف الأمور الدينية والأمور الشرعية ويعرف أيضا الأمور النفسية ليس ليس طبيب لا يؤمن بـ السحر وكذا لا طبيب مسلم يفهم هالأمور ربما يكون عنده مشاكل نفسية وتخيلات هو نفسه يتخيل أنه مصاب بهالأمور بسبب اضطرابات نفسية عنده أو في بعض الغدد. فيعالجه بإذن الله وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء يا رب أمبارك يا يا مبارك مرحبا يا مبارك الله يحييك يا مرحبا والله مبارك بغير تسألك يا شيخ عن السم... تسأل هذا اللي بيعرض في رمضان عن صحابي عمر رضي الله عنه. أي القناة المجيش رائف يا شيخ في بالحاجات هذه والله مبارك أنا ما عندي معلومات عنها أنا جاني رسائل على الجوال لكني لا أدري كيف سيعرض الصحابة ما هي طريقة عرضهم من الذي سيمثلهم هل سيكون ظلهم ولا غير ظلهم ما ما أدري ما عندي معلومات تامة عنه إلى الآن ويبدو أنهم هم أيضا من باب عدم الإخراج إسرار البرامج لم يصرحوا بتصريح تام ويحتاج مني والله إلى معرفة طبيعة البرنامج قبل ما أتكلم عنه تعرف بكلك موقف بعد ما تشوف والله أكيد إذا عرضوها بحاول أشوفها في اليوتيوب ولا غيره أشوف شيئا من حتى يكون عندي حكم شرعي فيه. وين كنت أظن؟ أظن أن المشايخ الكبار أيضا الهيئة الرسمية يعني إذا إذا عرض وصار عليه ملاحظات شرعية أنه يمكن استفتاءهم ويخرجون فتاوى رسمية هياء كبار العلماء والأزهار وغيره من الجهات. الله يجزيك خير على غيرتك كم؟ محمد فضري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ساعة من الطفل بس كل شو عندكم عنكم وايد. الله يحفظك أمو محمد تفضلي. بس شيخي ما شفنا بس بسألك عن استحمام الجنابه بالنسبة للمرأة. هل تغسل شعرها ولا شو بسلا؟ نعم. أم محمد الجنابه على المرأة يجب أن تغسل كل جسمها وشعرها. الذي لا يجب أن يعني يفك الشعر هو الحيض وليس الحيض أيضا يغسل الشعر. لكن إذا كان الشعر جدايل الشعر طويل وله جدائل ما أدري شو تسمونها في عمان تسمونها جدائل أو إيش اللي يصنع الشعر كذا يعني في هذا الحال لا يجب أن يفك الشعر في الجنابة لكن يفك في الحيض أما في الجنابة فيجب تعميم الشعر كله وكذلك في الحيض يعمم الشعر كله مع الجسم ياسر ياسر تفضل عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا الله يا ياسر الله يجزيك خير ياسر أحبك الله أحبتني فيه والله تشكر على البرنامج الطيب الأكثر من احفظك أحفظك ياسر جزاك الله خير يا رب الله يحفظك الله يسلمك يا شيخ بس عندي سؤال واحد يا شيخ تفضل يا ياسر في قول الله سبحانه وتعالى في سورة العمران قوله عن أهل الكتاب وأكثرهم الفاسقون ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هنا يعني ما فهمت كيف وب... ومنهم المؤمنون يعني هل هم مؤمنون نفسنا أو مؤمنون يعني بشكل آخر أو مؤمنون كمؤمنون داخلين الجنة أو يعني يعني و... ع... أن تعلم من أهل الكتاب منهم من آمن بعيسى بالدين الذي جاء به أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى وليس ابنا لله وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يطلق عليهم المؤمنون الذين آمنوا بعيسى عليه السلام ثم آمنوا بنبينا محمد عليه السلام مثل النجاشي%. مثلا كان يؤمن بعيسى وآمر محمد صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه صاحب النبي عليه الله والسلام كان يهوديا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المؤمنون أما الفاسقون فالفاسق هو المنحرف وقد أخذت من لما يكسر الإنسان حبات اللوز مثلا أو غيره فإنه مع ضربها بعضها ينطلق فيقال فسقت فسقت يعني انحرفت وندت وابتعدت فهذا معنى كلمة فسق في اللغة فالفاسق هو المبتعد أساسا فكل من ابتعد عن الحق ابتعد عن الخير ابتعد عن الهداية لم يقبلها سمي فاسقا سواء أوصله فسقه إلى الكفر أو جعله فسقه في دائرة الإسلام هذا كله يعني يدخل في المعنى نعم أم حسن تفضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سمعت شيخ بغيت رقمك الخاص خلاص أم حسن الإخوان يعطنك يا إن شاء الله من الكنترول تبون نرضيهم بسؤالين ثلاثة يا شباب يقول عندي يا شيخ 180 ألف بالبنك هي ورث وأنا أصرف منه ليس لدي دخل إلا الضمان هل يجب عليه الزكاة نعم الإنسان إذا كان يملك مالاً إذا كان يملكه ما يجب عليه أن يزكيه سواء كان هذا المال يج ورثا أو كان يمل كان يجمعه لزواج أو نحو ما دا من ملك كتام عليه تخرج 2.5% كل سنة أبو أحمد السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أبو أحمد الله يحييك يمشي الله الطيب إن شاء الله يا مرحبا أبو أحمد شيخنا العام الماضي نرحت العمرة وف الطريق عند أثناء رجوعنا صار علينا المغرة في الجو، فالجميع أفطروا، طبعا لا لا لا. الطيار هو أعلن الحين في وقت إفطار، أيه. لكن أتبيّن بعدما أفطرنا تبيّن واضح الشمس، يعني قريب بحدود داخلين منطقة أبوابي، فالجميع قال الحين لازم تعيد يوم يعني. أنتم أفطرتوا لما رأيت الشمس غربت والطيار قال لكم خلاص صار جاء وقت صار الإفطار قطة. قال الحين وقت نعم احنا افطرنا بعدين نبين لنا بعد ما افطرنا طيب بعد الفطور ابو ولكن احمد ليس الكلام ابو احمد النوافذ كانت الشمس غايبه نعم من خلال النظر في النافذة الدريشة بس. الشمس اللهم غايبه اللهم في في جناح الطيارة لكن لاحظنا بس يعني النور إحنا طبعا الشمس في الخلف داشين دا منطقة ببا بي خلاص دام أنكم أفطرتم بناء على يقين أنه قد دخل وقت الإفطار ليس نعم. شكا لا يقين الشمس ما رأيت الشمس ظاهرة والطيار قال لكم خلاص يا جماعة أفطروا فصيامكم صحيح إن شاء الله أنتوا لما تبين لكم الشمس أمسكتم مباشرة ولا نعم نعم خلاص صومكم صحيح إن شاء الله يا طيب عطان عبد القادر بعدين نذكر الدليل ال ال أحمد تفضل عبد القادر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو رأيك يا شيخنا مرحبا يا عبد القادر شيخ أنا عندي مشكلة أرجوكي تساعدني بيها تفضل عبد القادر أنا كل تجمع تعرفين أقعدنا ظروف بالعراق شوي صعبة يعني إيه فوالدي يعني يمنعني من صلاة الجمعة يعني خاف يقول خاف أي شيء يصير يعني فشنو دمبي يعني أنا إنه يقول لي على يعني أنا لا تروح للصلاة بس علي يا اللي أتحمل الثاني كم, كم عمرك يا عبد عبدالقادر؟ 21 سنة الله يحفظك يا ولدي بس أخذ السؤال الثاني شيخنا عليك عليك خطر يا عبد القادر لو ذهبت يعني يخشى مثلا تفجير أو كذا يحصل أي نعم نعم يعني هو يخاف منها يتوالف إنه هم. بس أخذ السؤال الثاني شيخنا تفضل عطنا السؤال الثاني ف فكرت ثاني إنه أنا هم أهلي كلهم يصنعون على المذهب الشيعي، إيه، وأنا أنا طبعًا حماتي أنا مثلهم بس أنا أريد أتحول إنه أطلع على المذهب تني، بس أبوي هم يرفض يقول أنا تبرأ من أنت كذا إنه تقوم تطلع على المذهب تني، طالب حياة فعل حالة شتاء يعني، الله يحفظك عبد القادر سوي جيب أنا مودي أطول عليك أنت بتتابع البرنامج بجاوبك شباب احفظوا لي رقم عبد القادر طيب عطنا من زهرة تفضلي يا زهرة يعني بهرة بهرة من الهولندا بهرة مرحبا بك أهلا بك إنت الله يحفظك عندي سؤالين أستاذ تفضلي. سؤال الأول الصلاة المغرب هنا في الهولندا ساعة عشرة وصلاة العشاء ساعة ثمعش الفرق بينهم الصلاة المغرب ليا ساعة باخي يعني رأسا مباشرة ورا الصلاة موت نصلي عنده وقت والصلاة الوداء النهار كلش يعني الليل بنص ما اسمع اسمعش للعشرة الوقت طويل اذا نصلي المغرب ونصلي العشاء والنام هل في اشكال اوف لا لا. بهرة عندكم المشايخ في هولندا يفتونكم بماذا بالجمع لا ما سألت العفو ما سألت بس اسأل الناس يعني يعني هم أسألهم يقولون إذا تصلين و... وتنامين مو ترجعين تنزلي أو تباعين تلفزيون أو تقعدين رأساً تنامين ما في إشكال لأن اليوم الثاني واحد عنده دوام يعني لازم ن... ما نقدر ننامه هو. أو مرات إذا أبقى صلاة الم... الم... الفجر يضيع علي صلاة الفجر لأنه يأذن مبكر إيه ساعة ثلاثة يعني فرق كلش قصير بين بين العشاء والفجر إيه طيب سأجيبك عن ذلك تابعي الحلقة شكرا بارك شكرا الله شكرا فيكم يا بهرا من تولي طيب عطونا بس فرصة نجاوب عبد القادر تولي تفضلي مرحبا شيخ أو, أو تو توني توني نه توني طو يا مرحبا يا توني شلونك يا مرحبا يا توني ممكن بلا رق ممكن خاص شيخ أبشر طوني أنت من اليونان إيه اسمك طوني ما اسمي طوني أنا من أخوانك المسيحيين أنت مسيحي رقمك الخاص لست مسلما طيب زاق يعني لا. نرحب بك و... وأفرح بمتابعتك خلاص شباب اترك رقمك يا طوني الآن عند الشباب وأنا أتصل بك ماشي ماشي مرحبا مرحبا يا طوني من بتعطوني؟ من الشطى بيونس بالله انتظرني بس دقيقة الله يخليك نجاوبه عبد القادر ولدي عبد القادر من العراق سأل أن أباه يمنعه من الذهاب إلى صلاة الجمعة خوفا مما يقع من ربما يقع من تفجير أو نحو ذلك طبعا والله العظيم يا جماعة أننا جميعا يؤلمنا ما يقع من يعني تفجير أو إفساد أو تخريب سواء في العراق أو في غير العراق والله تعالى نهى عن الفساد والله لا يحب الفساد. يقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالأصل أن يعني أن يتجنب الناس مثل مثل هذا وأن يعني يحاولوا أن يعملوا ب بالدعوة إلى الخير والدعوة إلى الإسلام ويعني والبعد عن مثل هذه الأمور التي ربما فيها قتل أقوام لا دخل لهم ب يعني لا دخل لهم بالقضية التي يقتلون من أجلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في آخر الزمان لا يدري القاتل في قتل ولا المقتول في قتل. فإذا كان الإنسان غلب على ظنه جدا أنه إذا خرج إلى صلاة الجمعة أنه قد يفجر المسجد عند غلبة ظن تصل إلى 80% نقول نعم لا تذهب أما إذا كانت المسألة ظنون وخوف زائد وشك فقط فلا بل يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة أما بالنسبة للصلاة فالأصل يا ولدي عبد القادر أن الإنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانظر كيف كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه كيف كان يصلي أصحابه الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم كيف كان يصلي قال بيته الطاهرون يعني أنا أجزم أن صلاة الحسن بن علي وصلاة الحسين بن علي وصلاة الأئمة الكرام من بعدهم كلها كالصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين للفجر وأربع للظهر وارك أربع للعصر وثلاث للمغرب وأربع للعشاء في هذه الأوقات دون جمع إلا إن كان هناك عذر للجمع كسافر ومطر ونحو وكذلك بالكيفية المعهودة التي يصلي, بي يصلى بها اليوم في مساجد الأمة يصلى بها في الحرمين الشريفين في المكة والمدينة يصلى بها في المساجد الكبار يصلى بها المسلمون عموما فالعالم هي الصلاة التي يعني أرادها الله جل وعلا لي لي للمسلمين وأسأل الله تعالى عبد القادر أن يوفقني وياك إلى كل خير بهرة سألت عن جمع المغرب والعشاء في بريطانيا أنا التقيت ببعض المشايخ هناك علماء يعني وفقها حقيقة وأذكروا أني صليت بهم المغرب في مانشستر في الصيف فقال لي الشيخ قال لي الشيخ صلي بنا العشاء فقل طيب ما أذن العشاء أنا مسافر أستطيع أن أجمع العشاء مع المغرب لكن أنتم مقيمون كيف تجمعون العشاء قال اجمع ثم أخبرك فالشاهد أخبرني أنهم أن وقت الشفق الأحمر الذي يستمر بعد صلاة المغرب الأصل أنه إذا غاب يدخل وقت صلاة العشاء ونعني بالشفق الأحمر هو اللون الأحمر الذي يبقى بعد غياب الشمس ترون في الغروب لون أحمر إذا غاب دخل وقت العشاء عندهم ما يغيب أصلا ميلان الأرض يجعل لا يغيب حتى يطلع عليه الفجر فيقول نحن أصلا وقت العشاء والمغرب داخل عندنا في بعض ولا يقطعه إلا وقت الفجر فيجمعون العشاء مع المغرب وهناك فتوى لمجلس الفتوى الأوروبي ويقوم به يقوم عليه مجموعة من المشايخ أفتوا بأنه إذا شق على الناس أن يصل العشاء في وقتها الساعة الثانية عشر ليلاً فجمعوا العشاء مع المغرب في أوروبا قالوا إن هذا جائز فإن أخذت بهذه الفتوى أرجو أرجو أن ليس عليها بأس أبو أحمد بن عمان جاوبنا ترى جاوبنا سؤاله طيب أعطوني بس أخذ لي شباب سؤالين من طيب نعطيك الفاصل هذا فاصل قصير ثم أعبد إليكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول شيخ الرقم خطأ نتصل وهو خطأ ليس خطأ بس الازدحام الخطوط يجعل الرقم احيانا ما يمسك ويعني رمكن ان تواصل يونس السلام عليكم. أوه مسكين. تكملت لك عشر دقائق يا يونس الظاهر. يا أخي توكل على الله. أنا أعتذر. والله أنا أعتذر. والله والله يحفظك. والله يفدأك. توكل الله يحفظه. والله يفدك. الله يكرمك يا يونس. الله يجزيك. صحتك إن شاء الله. مصروح. أبشر كنّي بنعمة اللهم مالك الحمد. أمين إن شاء الله دائماً ما وبت... ب. الله يجزيك. شيخ أنا صيدلاني ووأنا بدي أحكي معك من مشكلة بعانيها كثير من الصياد لسأولت عنها كثير. إيه. بس بس ما لا ما حصلت لها إجابة قلنا فسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. إيه. الان احنا اللي بصير لما, لما ننزل على الماركت على السوق بنحصل دكاتره آه آه اللي يشتغلون اللي يشتغلون هذا الكلام بالنسبه اللي يشتغلون كمندوبين بنحصل الدكاترة يشترطون علينا مثلا اذا تبني صرف لك الدواء مثلا اعطينا سامبن من الدواء او اعطينا مبلغ مادي او عطينا او عزمنا على فندق أو, أو يعني يريدون مقابل أغلب الدكاترة في, في السوق فما أدري ما حكم هذا علما أن, إن جميع الشركات هون في, في, في, في المنطقة يعني بتتبع نفس الأسلوب آه. أنت إذا عطيته السامبل هل هو يبيعه ولا يعطيه بعض المرضى الخاصين والله لا أعلم يا شيخ لا أعلم هذا بالنسبة للسامبل طب بالنسبة للمبلغ المادي إذا طلب مبلغ مادي مثلا قال لي إذا, إذا, إذا مشيت لك مئة علبة أعطينا كل قلبي درهم هل هذا يجوز ولا ما يجوز طيب صاحب المصلحة هي يرضى له بذلك صاحب الشيخ ما, ما, ما بنقدر نعرف أصلا إنه إنه, إنه صاحب المصلحة بيرضى بهالشيء أو لا ما بنعرف لأنه ما بتقدر توصل لصاحب المستشفى أو شيء أنت بتروح بتجور الدكتور وهذا هو وظيفتك تسوق, الت... تسوق الدواء عنده طبعا طبعا مم. بس للأسف يعني جرت العادة هنا إنه إنه 90 من دكاترة والله أنا إنه بيشتغلوا بنفس الأسلوب المشكلة دكتور أن كذا عملت هذه الطريقة سيصبح الطبيب لا ينظر الأصلح للمريض والأرخص للمريض لا ينظر الأصلح لنفسه دون المريض يقول والله المستشفى ال الشركة الأدوية الفلانية تعطيني تذاكر أحضر مؤتمرات تعزمني على العشاء أنا وعيالي فسوف لا أكتب لا. دائما دواءهم حتى لو كان دواءهم بمية درهم وغيرهم دواءهم بخمسين أو حتى لو كان دواءهم قدرتها أقل من قدرة غيرهم خلني أسوق لهم طب سامحني دكتور بس سامحني الشيخ بس معلس الحين إذا أثبت علميا فعالية الدواء اللي أنا أسوقه أفضل من, الـ من, الـ من الأدوية الموجودة في السوق فهل هذا يجوز أو لا؟ هو فعاليته حسب علمنا اللي درسناه أفضل من من المنافسين في السوق لكن هذا يشترط من الدكاترة عساس أنه يمشي لك الدواء طيب يونس خلي خلني أتأمل المسألة وأجاوبك إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله بإذن الله محمد تفضل محمد معنا ولا راح يا شباب طيب عبد الله هم عبد الله ألو، ألو، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يوفقك يا شيخ عندي سؤال، أنا من العراق سؤالين تفضلي معبد الله السؤال الأول، إذا كان أحد أقاربي لي ورث وهذا الشخص اللي يتوفي كان جان أعماله بطرق غير شرعية يعني كان يعمل بالربا أو كان إنسان يعني أمور كثيرة يعني ما نحب نتحدث عنها هل استقبل هذا الورث؟ نعم استقبل الورث ولا شيء عليك يكون الاثم, الإثم على من جمع أما أنت فلا دخل لك في هذا أشكرك يا سيد خالد سؤال ثاني الغيبة الغيبة هي ذكر أخيت بما لا يحد نعم أين كان أخيك فعله حتى لو كان هذا الإنسان يعني إنسان فاتق أو إنسان فاجر يعني أنت منك تتكلم تقول ماذا يعني يعمل هكذا وهكذا وهكذا هل تعتبر هذه غيبة؟ إذا كنت أنت ستقولينه على سبيل النصح تقولين لأمه مثلا ليش ولدك يفعل كذا وكذا لأجل أن أمه تنصحه هذا لا بأس أما إذا كنت تقولين هكذا فقط على سبيل التنقص منه فهذه غيبة لا تجوز المفروض أن, أن ينصح لا أن يغتاب شكراً بارك الله فيكم أم عبدالله أم فيصل تفضلي ألوث السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركات. الله يجزاك خير يا شير أنا عندي مسألة شخصية جداً ودي أكلمك إياها بعد البرنامج خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله الله يرضى عليك الله يكرمك الله يحفظك خلاص بإذن الله تعالى يقول يا شيخ في الدعاء ن هنا نقول إن شئت فكيف نقول لا بأس عليك طهرون إن شاء الله إن شاء الله هنا يقول للتبرك لا تقال إن شاء الله للاستثناء يعني الأصل أن الدعاء أقول اللهم اغفر لي اللهم رحمني لا أقول يا رب اغفر لي إن شاء الله رحمني إن شاء الله إنما أقول أجزم في المسألة أجزم في المسألة ل للدلاله على حرصي عليها إبراهيم تفضل السلام الحبيب وعليكم السلام رحمت الله وشك بعكم ساهيل مرحبا يا إبراهيم أجزلكم الله بارك الله فيك. يا شيخ إهدينا. أبشر سأدعو لك إن شاء الله عندك سؤال؟ يا شيخ عندي سؤال عن إهداء الأعضاء أبي أهدي قلبي يا كلياتي عقب موتي. وش حكمها؟ يا أم... التبرع بالأعضاء. إيه. طيب سأتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله هذا الموضوع كبير شوي لا نريد أن نطيل عليك معنا أحد على الخط ولا أجاب؟ طيب بالنسبة للتبرع الأعضاء في خلاف طويل حقيقة بين أهل العلم عدد من المجامع الفقهية منعوا منه بناء على أن الإنسان لا يملك أعضاءه حتى يتصرف بها يبيعها أو, يعني أو يتبرع بها أو نحو ذلك وعدد من المجامع الفقهية أخرى أباحت ذلك إذا لم يكن على الإنسان مضرة كالذي يتبرع بكليه ويدع كليه يتبرع بجزء من الكبد مدام ما عليه مضره فكذلك الإنسان بعد وفاته إذا تبرع بالقلب أو تبرع بقرنية العين أو تبرع بالكليه أو الآن في, في تجارب أيضا على التبرع بالكبد هذا كله بعد موته أن, أن يوصي بذلك فعدد من المجامع الفقية أباحت هذا ولا بأس عليك في ذلك إن شاء الله وبعضهم يعد هذا من الصدقة التي تبقى للإنسان بعد موته إن شاء الله مدام أن فيه منفعة محمود تفضل كيف الحال يا شيخنا مرحبا محمود حياك الله الله يسلمك الحمد لله شيخنا الله, الله يزيك يا شيخنا. خير شيخنا عندي استشار الله خليك شيخنا كان عندي عامل كان يبني لي في في البيت يبني لي درج في البيت وبعدين إحنا يعني ما اتفقنا على مبلغ معين يعني أنا كان يقول لي مثلا أنا كنت هو كان يقول لي 200 ريال أنا كنت أقوله هو كان يقول لي 240 أربعين وأنا أيه. كنت أقوله 200 عمومًا شيخ وزارة خلص الكلام بعد ذلك الله يرحمه ذي الهندي توفى من غير ما على فلوس يعني أي فالآن ما عطنا يعني ما قدر في الم فلوسنا ما عطنا ما تعرف أهله ولا تعرف أحد طيب راح إذا كنت تعرف الوصول إلى أهله فحاول أن تصل إليهم حتى لو تسأل أصدقاء لأن يعني ال مئتي ريال كثير يعني ألفين درهم فيجب يج أن تصل إلى أهله لأن تنفعهم هذا المبلغ الكبير أما إذا لم تستطع الوصول إليهم مطلقا فتصدق بها عن تصدق بها عن أم أحمد تفضلي أم أحمد ما تدري إن إحنا ردينا عليها أم أحمد طيب تفضلي يا أم أحمد أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عدفة موضوع عدفة من عدك اتفضل يا أمم أحمد أنا هاي مودي أنا أصلي واتركها يعني أقدر أرجع عليها لا ليش تتركينها ما أدري يعني فرد إحساسي يصير عدي لا لا لا بدي يا أمم أحمد تحافظين على صلاتك من اليوم قرري الآن أن تتوب عما سبق عن الأشياء اللي ذهبت وتوب الآن وتقيمين صلاتك في أوقاتها والله تعالى يعفو عن الماضي الماضي لا تقضيه لا تصلي مرة أخرى صلي الآن من الآن استمري منضبطة بالصلاة حتى الله تعالى يوفقك وييسر أمرك نعم نعم بارك الله فيكم محمد حياكم الله الله يحفظكم بالنسبة لأخي محمود اللي تصل من عمان يقول إنه لم يتفق مع العامل على مبلغ معين قال 200 قال لا بل أقل أكثر إذا لم يتفق على شيء وقام هو بالعمل كاملا فإنه يصرف له, ما يصرف له أجرة المثل يعني كم جرت العادة أن العمال يصلحون هذا والله يصلحون 180 إلى 200 احسب له 190 هكذا يصرف له أجرة المثل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر الأشرار وكيد الفجار شر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وفساد المفسدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان اللهم أمنهم في أوطانهم وأصلح ذات بينهم اللهم أنزل عليهم الضياء والنور يا رب العالمين يا ذا الجلال وإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألقاكم بين الله أسبوع القادم وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قلبي للأحدة مشفقان ويسرني أن این مرة اترك في طريق خاطري فخاطري ابدا ما ما زال قلبي للاحب ويسرني ان ينفع, ويسرني أن ينفع. إن مره ذكرك في طريق فخاطري ابدا معا. أبداً ما زال قلبي للحبة مشفقاً ويصرني أن ينفع إن, إن مرة.